الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم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 والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير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 ما يكون من نجوى ثلاثة الله ورابعهم ولا خمسة الله وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا ادنى من ذلك ولا أكثر الا هو ومعهم أينما كانوا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 إذا قيل لكم تفسحو في المجلس ففسحو يفسح الله لكم وإذا قيلن شزو فشزو يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدينا اجواكم صدقا ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكان وأطيعوا الله ورسوله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 انهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا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 استحوذ عليهم الشيطان فنساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان الخاسرون ان الذين أن الله ورسوله لئك فلا كَتَبَ كتب الله لأولبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز.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 أو ابناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم ليمان وأيدهم بروح منه وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله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 ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب نار ذلك بانهم شاقوا الله ورسولا ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما افاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء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 فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولا كي لا يكون دوله بين الأغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وَمَا نَهَيْتُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُ وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ يَبْتَعُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولًا أُلَاءِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ والذين تبوا الدار لمن من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما من ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يقشح نفسه فاولئك هم المفلحون والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا يقولون اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بليمن ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا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 وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَإِنُ خْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَإِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ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 أنفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون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 إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن, السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر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 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم لا تتخذوا وعدوكم أولياء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 إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ان يثقفوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم, ويبسطوا إليكم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 قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم, بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدى حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لابيه إِلَّا قول إبراهيم لابيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء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 ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم وَمَن يَتَوَلَّهُم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَمُنْتَحِلُوهُنَّ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 إلى الكفار فعاقبتهم فعاقبتهم فأئت الذين ذهب تزويدهم أنفقوا والتق الله الذين أنتم به مؤمنون يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا ياتين ببهتان ولا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف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 يا ايها الذين امنوا لم تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون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 إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا, ومبشرا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ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 ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل دلكم على تجاره هل دل على تجارة تنجيكم من عذاب لمن تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون وَرَسُولِهِ فِي في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبا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 يا ايها الذين امنوا كونوا انصارا لله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله